قلب ورودات فينا فينا الساعي ظروفه بالبشره معروفه من قلبي لقلبي والشيء عبيره ثاني تيامه ياخدنا الهامه ويكتبنا عيون اروى تصينه عشان تساقل دراح بالفرح لل نهايه تنثر الوريد من تريد على البرايه تغمر الوعاد بالسعاد والهدايا شعبان القمر بتحبات بتحبات بحسان الدوم قربات في قربات صرت بولاده تهنوه daje allah haba ni shuru furti mui la لالا بالفامل مولود ابو فامل او سمبر هاش وبيواد لمحبوب وسولان المغجاه هذا اللي يستادن بحب الجمهور يتسلل الجوده بس فرض الغير محسوب لوباتي ما بمطلما يا سعاده لحظه للمنى بالهنا ما ضاعت ايدي للفتول لا تكون ولا ادى عذاب الفضيل في الفضيل غاني milad bikil abbas fadak ya shaaban al الله ساجد بالحامل الوسام شان العباده ملك الارادات وارث عليك مجد من الله حامل وسام وشلادت متفوق والحمد في عيار الورم محورا وفرغته خلك الوطن في الزمان يستغرفه حب ويا حب يا قمر هل يعيبك دا وجه الذنب واشتنا بالصحيف ما تعرف حد حيات حياته حياته تشهدت شهاد صلاته صلاته Watu wameshaomba neltel fahar ya shaaba wamulani shaomba fahar ya شاب من عوورك اشتبشان فاب شبينه علي بلده حسين اكبر ولا الطف اهل بشباب الطف بوصوله يا ابو علي طرت العين ابطالك قد ملت وضلك انت ثلاث بيضهم عباس وجفال علي يالجامع ضيك اولادك وخيك وان اللي بشور علي وفاطمه و سجن نار هشام بالوجع صار يعذب للمحيد بهايامه والمنوله هلل وانت سما وسمع يشتعل تحت القلب بالامام لك رفعه وسياده بنجمرهه سعاده وسعاده في عمر عمري لحسين